فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقل انقصوا الأرض منهم وعندها كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى سماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواب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 وَالْنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ الرِّزْقَ لِالْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ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 ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 قَابُوا فِي الْبِلادِ هَل مِّن محيص؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير